الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 Hayya ala salaam. Hayya ala salaam. Hayya ala al-fulaah Hayya ala الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله